طيل لا دخول الصبح طيل لا دخول الصبح فلم ما وقت حسبت ولجة وكتفت عن ساقيها فلم ما قال انه صرح مرد من قوارير قال إنه شرح مرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قالت رب إني ظلمت نفسي أسلمت سمعتني كما لا يرب العالمين